هل الضمان الاجتماعي أو المعاش الذي يعطى للعامل أو الموظف بعد بلوغه سن التقاعد يعتبر زكاة تدفعها له الدولة وإذا كان زكاة فهل يأخذه ميسور الحال وخاصة أنه لم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين يجب أن نعلم أنه لا زكاة تجب على الدولة لأحد وإنما هي بين الأفراد بعضهم مع بعض وإن كان الوالي له أن يجمعها ويوزعها على مصارفها ولكن ذلك لا يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية والمعاش وغيره مساعدة أو مكافأة من الدولة للموظف سواء أكان ميسور الحال أو محتاجا فإذا أخذه صار ملكا له ويجري عليه ما يجري على زكاة المال فإن مر على ملكه له حول أي سنة وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وكانت هناك في أيام الخلفاء الراشدين أموال من خزينة الدولة الآتية من الغنائم والفيء وغير ذلك تعطى لشخصيات فيهم مواصفات يستحقون بها ذلك لكنها لا تعتبر زكاة واجبة على الدولة والله أعلم